بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال المراد رحمه الله تعالى السابعة أي من خصائص ربا قال السابعة من خصائصها ايضا أن عاملها يكثر حده الفعل الذي بعدها لانها جواب لمن قال لك ما لقيت رجل عالما او قدرت أنه يقول فتقول في قوابه ربا عالم ربا رجل عالم اي قد لقيت قال ابن يعيش ولا يكاد المصريون يظهرون الفعل العامل أي لا يكاد ماذا يذكر قال حتى أن بعضهم قال لا يجوز حتى أن بعضهم قال لا يجوز ظهاره إلا في ضرورة شعر إلا في ضرورة شعرا هذا في شرح المفصل ابن يعيش قال أثنين من خصائص ربا أنها قد تحذف ويبقى عملها ولا يكون ذلك في غيرها إلا نادره قال ابن مالك يقر بربا محذوفة بعد الفاء كثيرا وبعد الواو أكثر وبعد بل أقل وهذه ماذا نسبية نسبية كل شيء نسبته إلى قوله بعد الفاء كثيرا أي يعني من ماذا كثيرا يعني بالنسبة للواو وبعد الواو أكثر أي بالنسبه للفاء وبعد, غ... وبعد بالأقل أي بالنسبة للفاء قال ومع التقردي اقل قال قلت تقدم ذكر القرد بها بعد الواو والفاء وبل والخلاف في ذلك ومثال القرد بها مع التجرد من هذه الأحرف قول الراجز قول الراجز رسم دار ان وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلله. قال كذا وليس وهو ليس من رجز بل صدر بيت لجميل بثين عجزه كالتوق الحياه من جلله. حاشية سبعة. قال أراد ربى رسم دار فحذف رب وأبقى عملها وقول ابن مالك أن الجرد بها محذفه بعد الفاء كثير فيه نظر. إذا أراد بالنسبة لبل ليس فيه قال لأنه الأمير إلا بيتين كما قال بعضهم ولعله أراد بالنسبة إلى بل التاسعة أي نسبي كثره نسبية التاسعة قد, يز... قد تزاد ماء بعد رب كافة وغير كافة في مثالها كافة قول الشاعر ربما القامل المؤبل فيهم العناقيق بينهن المهار الجامل أي صاحب الجمال المؤبل, المؤبل للجمال المعدل القنية للإقتناء قال والبيت لأبي دعائب الإيادي قال لأبي دعائب الإيادي والجامل القطيع من العبل مع رواتها والمؤبل المعدل القنية يعني للاقتناء قال يقال إبيل المؤبلة إذا كانت للقنية والعناق قياد الخيل والمهار جمع مهر صغير الخيل ومثاله غير كاف قول الشاعر علي بن الرعلى ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرة وطعنة النقلاء هذه بصرة اسم موضع والرواية أيضا روايد رواية دون بصرة, دون بصرة قال وزيدتها كافة أكثر أكثر وعلم أن مذهب إلى المبرد ونفقه أن رب إذا كفت بماء قاس أن يليها القملتان الاسمية الفعلية فالاسمية البيت والفعلية يقول له تعالى ربما يؤد الذين يتفروا وإلى هذا ذهب الزمقسري وذهب السيبيه ينقل عنه إلى أن رب إذا كفت بماء لا يليها الجمل الفعلية قيل وهو مذهب الجمهور وتأولوا البيت المتقدم على أن ما نكرة منصوفة وليس الروع دا خبر امتدى محذوه والقملة صفت ما على هذا تأوله والفارسي ابن عصور فارسي ابو علي قال ابن مالك الصحيح أن ما في البيت زائد كافة هيأت ربا للدخول على القملة العسمية كما هيأتها الدخول على الفعلية وهذا القول هو المعتمد قال ابن مالك قال العاشرة إذا وقع الفعل المضارع بعد ربما صرفت معناه إلى المضي وهذه من الفائد النادرة يعني أن لم تقلب الفعل المضارع وترده إلى من إلى المضي ومثلها ماذا لما يضاف إلى هذه الى هذين الاثنين ماذا وربما هذا أسلوب من أساليب قلب معنى المضارع إلى معنى المضي فتكون قلب معنى المضارع إلى المضي بثلاث أساليب بلم ولمما وربما لما لما وربما تكون ثلاثة أساليب نستفيدها هي فائدة عزيزة جدا قال العاشر إذا وقع الفعل المضارع بعد ربما صرفت معناه إلى المضي نحو ربما يقوم زيد أي ربما قام زيد وإنما صرفت مع المضارع المضي لأنها قبل اقترانها بما استعمل في المضي قال فاستصحب لها ذلك بعد الاقتران وما للتوكيد ولست بناقلة من, من, من معنى إلى معنى قال أبو علي لما كانت ربها لمن مضى وجب أن تكون ربما أيضا كذلك قال بعضهم وقد ولعت العالم بادخالها على المستقبل نحو ربما يقوم زيد واما قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لكاء المسلمين فظاهروا الاستقبال وتأولوا على تقدير ربما ودع فيه المستقبل بمع الماضي لصدق به التقريب وإن كان غير واقع كأنه واقع ماذا وقع المجاز فلا أن يقول وقع يعني ماذا تحقيقا أما مسألة المجاز هذه يكثرون منها وليست في ترك إنما هي من من قعقعات جع المبتلعة من معتزلة وغيرهم وقال بعضهم قد جاء الفعل بعدها مبتتحن بحرف التنفيذ نحن فإن آلك فرب فتن سيبكي على هذا يجي الاستقبال بعدها قليلا وتحمل الايه على ذلك لأن في التخليق المذكور تكلفا هذا هو تخريج المذكور تكلفا إذ ما قاله إلى أنه عبر بالمستقبل عن الماضي وهذا تكلف وذلك الماضي بقزل عن المستقبل يعني استعارة استعارة هو كنبي عن المستقبل الله أعلم الصحيح إن هذا ماذا يعني من الحقيقة وأن يعني يجيل الاستقبال قليلا أن ما بعد ربما يجيل الاستقبال قليلا هذا هو الصور ويترك هذا التكلف التخريج والدخول في المجاز والاولى الحمل على الحقيقة على أنها أفادت الاستقبال يعني وقع بعدها الفعل فعل المستقبل حقيقة ان شاء الله يرضاكم الله خيرا